إِنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْنَا نَبِيٌّ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا هي خالدون فمن اضلم ممن اشترى الله كذبا او كذب باياتي انائك يلانهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوصرهم مَن تَوَسَّعَ لَهُمْ قَانُونٌ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُنَّ إِلَى اللَّهِ قَالُوا إِنَّا وَشَيْدَ عَلَى أَنفُسِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ